The law of t h a w اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ا ا له ش ر ك ي الهدى و شركه دعويه غير ربحيه ن ذات مضمون اجتماعي صل عليه وعلى اله الطيبين ص وطب ا ل انها ن لك الاخرى نبي رضي بشر لتتشاءم منكم اليك قد ماهيك اكرم كل مسجد اذا كتبت رهينا الا أ ارحم Peace. <laughs> 「どうもありがとうございました」<音声> 嘘でありませ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 رحيم شركه ي و الهدى شركه دعويه ل غير ربحيه م ذات الجديد ن مضمون ع ل اجتماعي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 せめあもういちいちだ。 「ああ Thank you.